124. وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم 125. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن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 جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إن كفرنا بما أرسلت به. وَإِنَّ وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب 118. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى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 وَمَا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون 111. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعوجن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين 112. ولنسكننكم الأرض من بعدهم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 117. يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت, وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ 118. مثل الذين كفروا بربهم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 121. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد 122. وما ذلك على الله بعزيز 123. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا لكم 129. إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم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 119. إلا أن فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي 111. إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم 112. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها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 111. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء 112. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار 113. جهنم يصلونها وبئس القرار 119. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله 110. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار 111. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم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 الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزق لكم فأخرج به من الثمرات رزق لكم وسخر لكم الكوكب لتجري في البحر بأمره 115. وسخر لكم الأنهار لَكُمُ وسخر لكم الشمس والقمر ذائبين 117. وسخر لكم الليل والنهار 118. وآتاكم من كل ما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 رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّونَا كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّبَعَ لِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنَّ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 119. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام 110. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار 111. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد 112. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار 113. ليجزي الله كل نفس ما كسبت 121. إن الله سريع الحساب 122. هذا بلاغ للناس ولينذروا به, ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب